براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير محجز الله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 ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظهر عليكم أحد فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مارد صد فإن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 كَيْفَ وَإِن يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُونَ فِيكُمْ إِلَّا الْوَلِيُّ وَلَا ذِمَّةٌ يَرُضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثو أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا مت الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما لكثؤ إيمانهم لكثؤ إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول ما اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصبكم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غَيْظَ قلوبهم ويتوب الله على مَن يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم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 أولائك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فَعَسٰٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُم سِقَاىَةَ ٱلْحَوَآجِ عِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَن ءَامَنَ بِٱللَّهِ كَمَن ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الآخر وجاهد في سَبِيلِ الله لا يستعون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهادروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله.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 إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجهكم وعشيرتكم وأموالن قترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها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 لقد نصركم الله في مواطن كثيروه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حظمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ولا يدينون دين الحق من الذين الْكِتَابَ الكتاب حتى يعطوا الجزية يديه وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله. وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواهم.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 يريدون أي يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أي يتم نوره إلا أي يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن من الأحبار إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ويصدون عن سبيل الله والذين يكذون الذهب والفضة ولا ينفقونها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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفَّل الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الْفِتْنَةَ وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل ولا تفتنني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله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 والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَيِّ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَا يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُنَا رَجَاءً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 قُلْ إِسْتَهْزِئُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِلَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا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 أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ومؤاهم جهنم وبأس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وَكَفَرُوا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا.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 لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم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 فرح المخالفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهه وكرهه أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بأموالهم فِي في سبيل الله وقالوا لا تثيرو في الحر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 فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرج معى أبداً، ولن تقاتل معى عدوا. إنكم رضيت بالقعود أول مظه، رضيت بالقعود أول مظه، فقعدوا مع الخالفين.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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم أقول يعملون فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإلصادا وإلصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقُربام بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا أي يتخلفوا عن رسول الله ولا يضغب بألفهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمة وَلَا مَخْمَصَةٌ في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موت أي يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا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 إلا قُتِبَ لَهُم لِيَجْزِيَهُم اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافٌ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين ولينظروا قومهم ولينظروا قومهم إذا رجعون إليهم لعلهم يحذرون.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 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ